يوفيك ورافعك الي و مطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثَُّ إلَ يَمَ رجعُكُمْ فَأَحْكُم بَيينكُ فيِي مَا كُتُم فِيهِ تَخْتَرِفُ فَأَََّّذِينَ كَثَروا فَ أعَذبُهُمْ عَذَابًا شَددًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَاحَ وَمَالَهُم مِدْ صِرد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 مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَا yak fihim min ba'd ma ja'ak min al-'ilm fa qul fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum وَآ فُسَنَ وَأَمْ فُسَكُم ثمُم م نَدَتَهِ الفَنَجعَعَْنَةَ اللهَّ على الكاذبين